بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ ملاكين وإن لكم في لنعام لعبرة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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ماذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا, ما سمعنا بهذا في آباء صوبه حتى حين قال ربي إنصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن صنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وثار التنور فسلك فيها فسلك فيها من كل زوجين ثمين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطب في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزل لي منك وأنت خير وات المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كن لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا قريفا أرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من لا إله غيره أ تتقون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 ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظانا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل استرى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال ربي صرني بما كذبون قال عما قليل لا يصلحون مذاهبهم فأخذت مصيحة بالحق فجعلناهم غساقا فبعدا لقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونها آخرين ما تسبق منهم أمة نجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا كترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فَبِعْدَ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَ مَا قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المهلكين. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا عَلَيْهِ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَرْيَمِ وَأُمِّهِ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وأما هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم جبرا كل حزب بما لديهم فرحون تذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبني لنسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشرقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْهَا فَإِذَا فيهم بالعذاب إذا هم لا تجئوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تانقصون مستكبرين به أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلُ أَنْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مؤكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسن في السماوات والأرض ومن فيهم بل تيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ وَلُونَ قَالُوا أَيْدَاهُ مِثْنَاهُ وَكُنَّا تُغَابَ وَعِظَامَ الْنَّالِ مَبَعُوفٌ لَّقَدْ وَعِدْنَا نَحْرُوَ أَبَا أُنَا ذَمِينَ قَبْلَ إِنْ هَذَا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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجع عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأما تسحرون بل تيناهم بالحق وإنهم يكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله إذن لذاب كل إله بما قال على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشاهد فتعال عما يشكون قُل رَبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ يُدْفَعُ بِالَّتِي أَحْسَنُ سَيِّئَةٍ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 ومن ورائهم بغزخ لنا يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فما أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم خسروا أنفسهم في جهنم قالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكنا آيات لتتنى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمون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 قال إن إلَّا بِفَتْمٍ إلَّا قَلِيلاً لَوَأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفْحَصْ بَتْمُ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إله إلَّا إِلَّا هُ رَبُّ الْعَالَمِينَ